من سوء حظ الدهر يا ابن حسن جاهلك من سوء حظ الدهر يا ابن حسن جاهلك من تشهر السيف كل من دل حرب جاهلك مرسال مني ليودك يا علي جاهلك يحمل نسيم الذي من رب حبك ذهب امتنا لو من تهي وما ذهب الوادي متراب بس انت يا حيدر ذهب يا صاحب الجاه بارينا رفع جاهلة المحطة الثالثة سهرة مع يبنيس يلة واحدة شعبان مثل كل يوم اقضي يلة سهران ابحر للنجوم انطر نجم سعدي وتضجور بيب عيني والسعد مابان وعلى طبعا صحبني من زغر سني اقض الليل بين مهافة الاوزان وانا ويا القواف مناور على الاه وعلى ضيم السفينة الفاجدة الشفان وقبل ما ابدي وقت بصدر اول بيت لن طارش لفاني قوح برتبان لفاني وقرب يمي لن شبح ميشوم كل خطوه ليذبهم حائل وبهتان وقبل ما يدي وقت صدر اول بيت لم فارس لفاني طوح بركبان لفاني وقرب يمني لن ميشوم كل خطوه ليذبهم حائل وبهتان من انت وش جابك بهذا الليل قال ايبليس انا جيت لك سلوان من هو انت واجابك بها بالليل؟ قال ايبليس انا جيت سلوان قلت لوك كمش من لعنة طلع ليك قلت لوك من لعنة طلع ليك يا الفرقات عيد وشوفتك احزان ابو مرة زعل مني من قناع من ابليس ابو مرة جعل مني وخذرني بغيض مثل الذيب لما عطله خذر زعلان قالش عندي انا وياك يا ابن ادم علي ترم الشتايم واللعن الوان تعال اقعد وخلينا نحاسب انا وياك وما بينك وبين يحكم الوجدان انا البار امرني اجد الادم وما نفذت حكم الخالق الديانه قلت يا ربي أنا أسجد الوجهة لك كلف علي ما أسجد الإنسان طبعا هذا بليس يقول وإحنا البشر كل واحد حاط له صممه يعبد أنا الباري أمرني أسجد العدم وما نفذت حكم الخالق الديان قلت يا ربي أنا أسجد الوجهة لك كلف علي ما أسجد الإنسان اخلقت آدم يا رب بحكمتك من طين وانا اللي اخلقتني من سنة النيران اخلقت آدم يا رب بحكمتك من طين وانا اللي اخلقتني من سنة النيران غضب رب الجلاله وقال روح ابعد وطردني من العبودية ورحت ندمان هذه قصته يا البار يا ابن آدم هنو برجع لقصتك يا ابو فلان من قايل ابدي هيكت الهابيل شلون انتفكت دمه دوله مو اخوان هم انا منحر نبي يحيى نبي وينذبح ما جاوبنا دم بشام هم انا اللي رديت نبي يوسف مثل اخوته وثالته هم الشرحان هم انا قلت يا ناس عبدوني مثل فرعون وتحدقوا الرحمن هم مانا ردت اغدر نبي موسى يوم اللي قلبيت العصة تعبان هم مانا اصلب نبي عيسى على ذاك الصليب ببالها النجران هم مانا الجبت وحشي على الحمزة وكلت شبده مثل زوجة ابو سفيان واحد ربلت اعبد الناس يا ابن ادم شفت منك مصيبة شيء بالرضعان ابن بضعف نبيك طاح برض الطف وجسمه بلاكفا وامشفا بتربان وبني جلسة اعتنت بالكلمة هبو وبني جلسة اعتنت من كلمة هبو صوب وصدر حسين صار الخيل هم ميدان وعقب ما نصبه وفوق الرمح راسه على ايتام وحراير حرقه والصيوان همان القلت اقطع نزاع القوم يا حرملة وروح اضربطه في العطشان همان القلت هاي بليس يقولها همان القلت اقطع نزاع القوم يا حرملة وروح اضربطه في العطشان همان لس بيته قفال فوق النوق ويسيره بتعلي وتوقف وسط ديوان اش كثر من عقب شكل احسينها البيتة اش كثر من عقب شتلح سينها شافت محن وهموم وغصص واشجال اشكر ربكي لانه خلقني بليك وما سواني واحد من بني مروان اقول واحد ربلت عبدالنات في ابن ادم شفت منك مصيبة شاي بالرضعان ابن بضعة نبيك طاح برضى الطف وجسمه بلاكفاً وتشفاً بتربان وبني جنس من كل ما هبه وصوب وصدر حسين صار الخيل هم يدان وعقب ما نصبه وفوق الرمح راسه على ايتام وحراير حرقه والصيوان هم انا لقلت ادفع نزاع القوم يا حرمه لو روحه بربطه في العطشان همانا لسبيت اطفال فوق النوق ويصير بتعلي توبف وصد ديوان اش من عقب شتل حسينة هالبيثة اكشافة محن وهبوم وغصص واش جان اشكر ربي لانه خلق نبليس وما ثواني واحد من بني مروان ما احكي لكش عملة بني العباس روح ينشد عليها السجن والزنزان مصايد لو أن أذكرها المقام يطول مصايد لو أن أذكرها المقام يطول ومنهمها يطيح على الأرض فهلان أنا أدريش تريد تقول يا ابن آدم أنا أدريش تريد تقول يا ابن آدم تقول الظلم ولا وانقضت أزمان وإحنا بالتطور والعلم صرنا وراح الجهل واهله وانتهى الطغيان يا طغيان هذا راح يا ابن آدم راح الروس اللي هدمت الشيشان يا دوله اللي ما بيها غير مجور ويا اهل ياخذك عنها هو النسيان بالهند المجاعه تريد تنساها لو حرق المساجد برطاكستان لو سلك المذابح من قبل عامين وتشيعت عليه عمله افغانستان اش تنسى البوسنة لوم البحث قانا لو تنسى المعاسي الجرت بالسودان لو تنسى اللقيطة لتسرح وتمرح ما بين الجنوب وهضة الجولان لو تنسى العراق اش عليه من ضيم وبسجن الطواغي ترزح الشبان وفوقها الحصار عليه من كل صوب او شعب العزة فارسبة شعب جوعان اش تنسى البوسنة لو مذبحت قانة لو تنسى المعاشي الجرت بالسودان لو تنسى اللقيطة لتسرح وتمرح ما بين الجنوب وهضة الجولان لو تنسى العراق مش حال عليه من ظلم وبسجن الطواغي ترزح الشبان وفوقاع الحصار عليه من كل صوب وشعب العزة صار اسمه شعب جوعان ولتترجى منه خير للتحرير للهدن بلدهم أصبحوا أعوان ولتترجب لهم خير للتحرير للهدن بلدهم أصبحوا أعوان يا ابن آدم قضيتك أصبحت سلعة أو تجارة وضرب أموال وسفر بلدان آدم نبي وما طخيت الأراشي أبليس يقول آدم نبي وما طخيت الأراشي وإنت تسجد تركع للأمريكان هاي أمريكا هاي اللي بيها تتبجح طلعت بالنظلة من أرض لبنان هاي امريكا هاي اللي بيها تتجح طلعت في المغلة من ارض لبنان واختمها بعد وياك يا ابن آدم ما تريد لسهرتك سلوان واختمها بعد وياك يا ابن آدم ما تريد لسهرتك سلوان لشان عندي وصية وياك من تلعن الا عن نفسك ولا تلعن الشيطان